بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فليزل حديثنا المنصوره بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا التفسير المبارك وتفسير الشيخ السيد الله تعالى في الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وقراءتنا في صورة ال عمران نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد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 قل إن الفضل بيد الله يهتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا من منة الله على هذه الأمة حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المنكرات الخبيثة فقالت طائفة منهم امنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقه لم يرجعوا هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم ولم يدر هؤلاء الماترون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يجد صاحبه على طول المدى إلا إيمانا ويقينا ولم تزده الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدا لله وثناء عليه حيث من به عليه وقوله أي يؤسى أحد مثل ما أوذيتم أو يحاجوكم عند ربكم يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكره الحسد والبغو وخشية الاحتجاج عليهم كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعض ما تبين لهم الحق الآية نعم هذه الآيات فيها فوائد عظيمة منها كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بيان منة الله وتعالى على هذه الأمة حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب ولا شك أن الإنسان إذا أخذر بمكر عدوه أمنة لأن أشد شيء على الإنسان يواجه في عدوه أنه لا يدري عن مخطط عدوه فربما استدرجه العدو وهو لا يدري ولا يعرف وربما فعل معه من الطرق ما يأمن له بها ويكون فيها حتفه والقضاء عليه لكن إذا عرفت مخططات العدو خلاص ولهذا الآن تجد الدول العالمية يتعامل بعضها مع بعض بهذا المنطلق هناك جواسيس وهناك كذا حيث يطلعون هذه الدولة على قوة خصمها وعلى تحركاتهم فأشد شيء وأصعب شيء أن تنتقل اخبار هذه الدولة إلى هذه الدولة لأنك إذا عرفت عدوك وعرفت مخططة عرفت كيف تواجهه ولم يصبح له تاثير عليه يعني يعطين أموال ابن مدارس ابن جامعات لكن إذا عرفت واطلعت ان هؤلاء ما يعطون من اجل كيت وكيت وكيت وكيت خلاص لم اعد أفرح بما يعطون ولا أقبل هذا واعلم الغايه من ورائه فالله تبارك وتعالى بين في كتابه مخططات هؤلاء الاعداء وكشف لنا عن هذه المخططات كاننا نراها رأي عين حسبك أن الله يخبر الجاسوس قد يشترى بالماء لكن حسبك أن الله يخبر المخططات مخططات الأعداء حسبك بهذا فالله تبارك على من تمام نعمته من على نبيه وعلى المؤمنين أن أظهر لهم صفحه هؤلاء الكفار حتى كأنما يعيشونهم وكذلك المنافقين أظهر لهم صفحة المنافقين وأخبر ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول إلى أن قال آمنا بالله ومن الناس من يقول في مطلع الآية وإذا قيل لهم, لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلقوا الى الشيطانين قالوا إنا معكم انما نحن مستهزون من الذي اطلع نبيه على هذا الله سبحانه وتعالى فيصبح فعل هؤلاء ويصبح تصبح مخططات هؤلاء ظاهره للمسلمين ولهذا يتصرف المسلمون على ثبات وعلى بينه وعلى نور طيب مخطط جديد خبيث ونوع جديد من انواع صرف المؤمنين عن زينهم لقد فكر اهل الكتاب. وهم لا يريدون بالمسلمين إلا شرا أهل الكتاب من اليهود ونصار لا يريدون بالمسلمين إلا شرا ولا يرجونا المسلمين إلا الشر وهذا معروف معلوم لا نشق فيه لحظة واحدة لا بمنح ولا بعطايا ولا بدعوة إلى سلام عالمي ولا بوقوف معنا في بعض القضايا ولا كذا كل هذا لا يساوي عندنا شيئا أبدا وإن عاملناهم بمقتضى السياسه الشرعيه فإننا نعاملهم ولكننا نعلم أن أهل الكتاب لا يمكن تصفق قلوبهم لنا قد نعاهد قد نصالح قد نتفق معهم على شيء معين ضد عدو آخر هذا كله من باب السياسة الشرعية كل هذا من باب السياسة الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة وعاهدهم وصالحهم وغير ذلك لكن أهل الكتاب لا يمكن ود كثير من اهل الكتاب لو يضلونكم لو يردوكم عن دينكم فهذا اقل ما في خلاه وإن اقتطت السياسه الشرعيه مسلكا اخر من مسالك التعامل فمخطط جديد وعجيب جدا ولولا ان الله سبحانه وتعالى كشفه لما توقعه أحد الا وهو أن اهل الكتاب ماذا قالوا قالوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجهه مهاري وكفوه اخره تب لعلهم يرجعون ايه المعنى قالوا انتم معروفون هذا الكتاب بانكم اهل العلم طيب يعني ثقه الناس فيكم اكثر أضعف مضاعفه من ثقه الناس بالمشركين يعني ممن ليس عندهم كتاب ولك وعليه تعالوا بنا زي الطعمه كده تظهر للسمك على ما طعام تنفقدها السمكه فان فيها أحدهم خداع فراغ نؤمن بالذي مع الذين امنوا بمحمد وجه النهار حتى اذا كان اخر النهار رجعنا وارتددنا فيقول القائلون ممن مع محمد لو كان الذي عليه لو كنا كن على الحق لما رجح أهل الكتاب أفيد من أهل الكتاب جم وكذا ثم اطلعوا فوجد عندنا باطل فرجعوا هذا رجوع على بينه وبالتالي قاد يحصل شك عند الذين آمنوا في هذا الأمر يعني مثلا هذا إخواني أخطر شيء مثلا قد تضرب به الدعوة أو يضرب به شيخ من المشايخ إنه أقرب الناس إليه هو الذي يتكلم عنه فيبقى واحد ساعد شيخ معين اليمين والشيخ يراجع فلان تبقى دمون فلان تب فلان تب فلان ثم فلان هذا قد يحصل الله شئ من الأشياء فينقلب متكلما على شيخه طبعا نفسه لا يمكن أحد يكذب كله سينفل عن شيء ليه؟ لو كان هذا الرجل فعلا على حق لما تركه فلان ده, ده فلان اللي كان بنفسه ده فلان هذا اللي كان بنفسه عام, عام ده فلان هذا اللي كان كذب وقد يكون عند فلان هذا قد يكون على حق وقد يكون على باطل نعم انا ممكن امشي مع الشيخ واظن على خير وعلى حق وكذا ولم يظهر خبث منهجه مثلا لو يعني ممن يدعي يعني المشيخ ولا نحن نجزي ان شاء الله اهل العلم الذين على يعني بصيره ونقول أن يكون حالهم كذا لكن ممكن واحد يدعي انه سالفي يدعي انه كذا فترة طويله وانا معه واروج له ثم يمكشف امره فاعود محاربا له نعم لا يشكاه لو لم يكن في الأمر هوى وكان الامر مضنيا على الانصاف وعلى الدليل كنت معك يوما شرحت لنا كيت وكيت لكن لما الآن صرت تقرر كذا وكذا وتذكر من كتب اهل الضيافه ووضحت صورتك سأنقلب لك محاربا لأنني مع الحق لكن إنه مثلا شيخ يقص عليه شيخ على حق قسى على طالب او ما ساعد في شيء او حصل امر امور الدنيا كان الشيخ متجوز اخته وبعدين متجوز عليها مش عايزه تقعد طلقها لا يبقى لا ينفعش الكلام فينقلب بقى محاربة للشيخ لماذا لانه طلق اخته هذا امر دنيوي ويحارب لا, لا لا هذا الشيخ كذا هذا الشيخ, الشيخ كذا فده الشاهد يعني اقول انه اقرب ما يكون من سلاح يخترق به تخترق به دعوة سلاح من يكون قريبا من الداعي هذا أو قريب من الجماعة هذه ثم ينقلب عليهم هذا أخطر شيء ولهذا مثلا ما تقرأ في الرد على الرواسط كلام من كانوا على مذهبهم ثم انقلبوا هذا أقوى ما يكون لأنهم من بينه جلدتهم وكذلك الرد على الجماعات حينما يأتي من الناس كانوا معهم ويعرفون مخططاتهم وكذا وكذا لكن المهم ان يكون بانصاف هذا من اقوى الردود فهم ارادوا ذلك قالوا نؤمن مع هؤلاء وجه النهار ثم ننقلب اخره فيؤدي هذا الى وقوع الشك فيهم في قلوب اتباع محمد وعليه يقل الايمان او ينعدم او يترك هؤلاء ونسي هؤلاء كما قال الشيخنا ان الايمان اذا خالفت بشاشته القلوب فلا تتأثر قط بمن ارتد انت على الطريق وتعرف إن هذا الحق انت رقم خمسة عند الشيخ رقم واحد جنى عليه ولكن كان اتباعك الشيخ على حق ولا ولزال الحق والمقرر فلا تتغير بهذا ولا تتأثر بهذا الامر ولو رجع, من رجع. ولو رجع ولده ولو رجعت زوجته فهذا خلل فيه أما الحق حق فالإيمان إذا خلط بششة القلوب فلا يتأثر به مؤثر ولهذا هرقل هرقل رجل عاقل فيما يقول وإن لم يكن عاقلا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فجحد وكفر والعياذ بالله لكن أسئلة يتبين فعلا حال النبي حال أصحاب بها بما لاقع شك في قلب أحد إذا كان منصفا فقال هل يرتد احد من أثناء يرق أبا سفيان؟ هل يرتد أحد منهم من أدباع يعني فقطة على دينه يسقط على الدين بعد ما أدخل فيه قال لا لا ما يرتد ما شفنا أحد يرتد قال يرق وهكذا الإيمان إذا خالفت بشاشته القلوب لو الإنسان السبع الحق قال لو كنتمعه الحق خلاص حتى لو الشيخ رجع يعني فرض من الشيخ مثلا دعا الى حق بدليل كذا وكذا ثم رجع الشيخ عن هذه المسألة هو نفسه رجع عن قد لقوا تابعه نفس الشيخ فقا مش اللي عند الشيخ او تلميذ الاول عند الشيخ ولو افترض من ان الشيخ رجع عن هذه المسألة ولكن هي مسألة حق بمحب اجتهاد رأى ترجيحها شيء على قوله لكن هذا الاجتهاد لم يتابع عليه لا أترك القول لو طلع النهاردة ابن عبد الوهاب من القبر كما قال أتباعه لما قالوا لهم أنتم تمشون وراء محمد الابوهاب اللي يقول محمد الابوهاب تقولون كذا وكذا قالوا ولو رجع ابن عبد الوهاب فرجع عن هذا الكلام لو خرج من قبله فرجع عن هذا الكلام ما رجع لأنه ماذا قال ابن عبد الوهاب قال قال الله ورسوله بالفهم, بالفهم الصحيح فأمس الآن حينما تعلم لشيخك مسألة من المسائل بنيت على الدليل هل اتباعك للشيخ ولا للدليل ولهذا إذا رجع الشيخ هل يتأثر الدليل ما يتاثر دي انتبه يا أخوانا دي في المسالك مهمة جدا مهمة جدا لأن ده الواقع الموجود يعني ممكن تلاقي طالب قاعد هنا عند الشيخ عند أي شيخ يعني قاعد بل عن يمين بل الشيخ يحيل عليه ثم فاجع قال بعد اطلال محذر من الشيخ طيب وحذر من الشيخ في ايه امره دنياو من الناس ما نبحث المسألة في منه في ايه زي ما بتلك احنا ضعاف القلوب ضعاف القلوب ممكن ايو الشيخ كان شريكك في موضوع مثلا معين واخذ فلوسه ولا مثلا قالك حسيبني حتى اه بس كده انت الشيخ كده تحاجة اسمها في شيخ بيحاسب هو في شيخ بيقول لي او عليك ما ينفعش الكلام يبان سم انت الشيخ ده انا خلاصت الشيخ هذا ده الشيخ ده اللي بيقولوا لنا ده فنيعه وده فنيعه قبل بعض الناس يظن كده الشيخ ما بيحاسبش والشيخ بيعمل حاجه للشيخ ولا له علاقة بالدنيا خالص مطلق يعني مش بحاول مثلا يحاسب مش بحاج مثلا يقول لمثلا واحد بيشغل عنده شغلة اتفقنا ده ما ينفعش لا مش محاسبك اه مش ده اتفاق لا لا لا لا, لا, لا. في فرضنا يا أخي ما اشتغلش عندك يا أخي وعايز منك مثلا 100 من جنيه ما تدينيش 100 جنيه فرضنا يا أخي. فإيه يعني للمشاهد شغل كويس فبعض الناس يقيس اهل العلم بهذا المقياس، بهذا المقياس. ده إذا أن يحملوا فعل ابي وفعل عمي وفعل بلدي وفعل قصره وفعل زمله كما ده إذا لم يحملوا هذا لأن عدم الإنفاق صور متعذبة فلا يلتفت هذا الكلام طالما أن اتباعك عن دليل ولهذا أهل السنة حينما يردون على المتبعة يردون بقواعد الحق ولو استدل بها الخصم. يعني لو افترضنا ان الخصم استدل في مسألة بقاعدة مثلا هي قواعد حق قاعدة حق هذا لا يمنعني انا اتبع هذه القاعدة لكن انا على يقين ان له بهذه القاعده باطل. القاعدة قال الحق لكن انزلها على مسألة فيه باطل. وعليه أن انتزع هذه القاعدة قال الحق ورد عليه بها يعني خذوا مثال على ذلك الذين يكثرون بمطلق الحكم غير منزل الله يستدلون مثلا على ذلك وما لم يحكم بمنزل الله فأولئك الكافرون يستدلون على ذلك بان هذا الكفر جاء معرفا بالالف واللام وان الكفر المعرب بالالف واللام إنما يحمل على الكفر الاكبر زي ما ذكر شيخ الاسلام عن أئمة اللغه هنا عندنا أمران الأمر الأول أن القاعدة الصحيح أن الكفر معارب لاجف واللان فعلا يحمل على الكفر اصلا الأمر الثاني أن إن ذلك ذي على الواقع على الواقع المسألة غلط من أي وجهه من وجهة أن هذا ليس هو الكفر المعارض لاجف واللان وإنما هذا الكافر وفرق بين الكافر والكفر إنما الكفر المعرب بالالف واللام هو المصدر المعرب بالالف ولا هذا نعم الذي يحمل على الكفر الاصل أنت استدللت به هنا بالمشتق اسم الفاعل اختلفت القاعد ففرق من المصدر وبين هذا وإلى ستستعان تقول ومن لم يحكم بما ذرف فاولئك كافرون او فاولئك هم الكافرون ممكن تشيل الالف ولا ممكن تحط الالف واللام معا ولا تغير الحكم طيب يبقى احنا رضبنا اسقاطك لكن القاعدة صح طيب تعال انت بقى يا خاص يالا استدللت علي انا الان بتكسير من حكم بغير ما انزل الله باخلاص بهذه القاعدة بناء على ان الكفر المعرب بالالف واللام يحمر اكبر تعال هات في القاعدة اتحق تعال معاي انت ما ترى في ذلك الصلاة يقول لك ارى انه يقف كافر ليس بكاسل طيب وإن استدلنا من كلامك على أنه كافر الكفر المخرج يعني يعني ويرى أنه كافر كفر أنه لا يكفر الكفر المخرج من يعمل طيب وإن استدلنا عليك بكلامك أنت الآن ذكرت لنا من قريب بأن الكفر المعرب الألف والآل هذا يحمر على أكثر يقول إيه ونعم نقول طيب ما تقول في قول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة إيه رأيك انت فاكر احنا رمضان هنقفلها بايه الا ب ايه قال انت فرقت بين الكافر والكفر طيب وهنا الكافر ولا الكفر ما لم يصنف هم كافرون ولا بين رجل وبين الكفر الكفر والشرك ترك الصلاه ده الكفر نقول له ايه يا راشد يلا بقى انت بطل وجدت لنا قاعده جميله جدا ذهبيه ايه رايك بقى يقول لا تبلأ لا ليه ما دي قاعده اهي لا ليه هذه قاعده انت جيت جيت نفس القاعدة فما جبنا دي من منظر انت قلت ان الكفر معرب الألف ولا أمكت قاعدة الحق ما تتغير أسقطها بس يبقى هذا الكفر المخدش من الملة لكنه تبع شيخه هناك حينما أخضر وتبع شيخه هنا حينما أخضر وأما القاعدة قاعدة الحق ما تحكم إليه لا هنا ولا هناك يبعيدا الحقيقة واتباعك للشيخ وليس الاتباع اتباعا الحق بدليله ولهذا الدليل طيب انا مثلا لو انا قررت عندكم هذه القاعدة ان الكفر معرضي ثم جئت في حكم تارك الصلاة وقلت بانه كاثر كفرا غير مخرج منه، واجب عليكم ان تحكموني إلي, الى القاعدة واما انا عندي بقى تبريث اقول اه وده الكفر المخرج من الملة نعم مثلا بس هذا محمول على الجحود اما ان تبرير بس ما اقدرش اناقش ارد القاعده اما ان بقى عندي يقول والله هذا محمول على الجحود يوم واحد يقول لي الجحود ليه سير الدليل على الجحود هو النبي علقه على الطرق والحكم إذا علق على وصف انيط به ايه اللي عندك دليل نخرجه عن هذا يقول ان الله لا يغفر ان به واغفر ما دون ذلك نقول له طيب ايه المعنى يعني تقصد يعني يقول ان هذا عموما هو يخرج به طارق الصلاه يبقى وجب هنا الان أن انزل المساله على طارق الجحود نقول له طيب ليه لان الشرك هذا لا يغفر نقول طيب والله سبحانه والنبي ذكر بين الرجل وبين الكفر والشرك فجعل على الصلاة الصلاه من الشرك يبقى داخله في الايه شوف حاجه ثانيه بقى غير الصلاه ممكن تطلع من الايه لكن الصلاه داخله في الايه بين رجل وبين كفر والشرك ترك الصد ولو لم تأتي حتى في اللفظ الشرك فعندنا رد آخر الا وهو ماذا تقصد بما دون ذلك ما اقل ولا ما غير انا قصدت ما غير ذلك لا طب ما غير الشرك ولا يغفر سب الله ورسوله تمزيق المصحف سجود لصنم انكار معلوم من الدين بالضروره دعوه اني ما عليه المشركون صواب وحق كل ذا مشرك كل ذا كفر هل يغفر ولك لا ما يغفر ليه اصدق ورد في النصوص نقول وهكذا الصلاه ورد فيها النصوص يبقى امش مع قواعد الحق ما تتناقض انما انت هناك كفرت الحاكم بال فلماذا لا تكفر هنا تارك الصلاه بال هي ال الو... هنا هي ال هنا ولا ال هناك خف عندك قال هنا خف لا قاله هنا كفرت بها كفر بها هنا مع أنك لست مصيبة في تكثير هنا وإن كفرت هنا فلك الحظ من النظر فعلا لأن القاعدة موجودة ولا شيء يعاربها ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن تعليق الحكم هنا على الطرق هو الذي يتعين ولا نعلقه على الجحود فذلك وصف زائد لا دليل عليه إذ أصلاً جحد الصلاه جحد فرضيتها كفر ولو صلى هو لو جحد الصلاه وصلى ما حكمه كفر كفر يبقى الجحد مش محتاج بقى يا توصل ثم لا يتميز تتميز الصلاه على غيرها بشيء لو عبا لو عبرنا بالجحود فالصلاه من تركها جحد الكفر توسل كذلك توسل زكاه كذلك ابو الحج كذلك نحن نريد حكم يختص يختصوا بالصلاة لأن الصحابة نصوا على هذا فقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من اعمال تركوه كفر غير الصلاه تركوه جحودا كفر غير الصلاة ده مصيبه لو لم يكن الصحابة يرون أن شايف أعمال فاركوه جحودا كفر إلى الصلاة ده مصيبة تبطرق الصيام جحودا مؤمن مسلم ولهذا شرق أو غرب طالما اعتمادك على قاعدة حق لا تخشى ولا تخاف لكن قد تستطيع بقاعدة الحق على أمر تخطئ وانت في إنزال القائد ماشي معاك فنحاكمك لهذه القائد ولهذا ذكرنا لكم قاعدة شيخ الإسلام من قبل القاعدة الذهبية حينما قال وأنا ملزم بأن كل من استدل لا من استدل على ما هو عليه على بطنه بنص من الكتاب أو سنة أم أقلب عليه هذا ليكون حجة عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح أم حاجة يكون مستدلها حلو صحيح؟ ما جايبين بعض من الثأو؟ تبغى نعمل إيه باء؟ لا لكن إذا استدلت بحديث من البخاري بنص آية على باطل على باطل لا بد أن نقلب عليك هذا الحديث أو هذه الآية في الفهم حتى تكون حج عليك لأن لا يمكن يكون النص صحيح حج على باطل صح؟ يعني مستحيل مستحيل أنت دلوقتي مهما تجيب لي أي نص في الدليل على تكفير أصحاب المعاصي ومجرد المعاصي أنا ملزم أن أقلبها عليه. إلا إذا كنت أنا عاجز علميا فنذهب الى شيخ يقربه عليه يعني لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون قوله تعالى ومن يفتن منا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه عددا وعدا عظيما لا يمكن في اي حال ان يكون هذا الدليل على تكفير القاتل فضلا عن تكفير صاحب العراف مستحيل إزاي ده الظاهر هو. ومستحيل ان يكون نص النبي اللي جاء عند البخاري زيد بن خالد من قتل نفسه قال فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فحذرته في يده فسموه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا مستحيل يكون دليل على تكفير أصحاب المعاصر إزاي شيخ من موجوده موجود هذه أدلة موجودة نقول مستحيل لأن تكفير أصحاب المعاصي بمجرد المعاصي من غير احاله بمجرد المعاصي هذا لا دليل عليه قلت فات تجد انت بدليل فهذا الدليل له توجيه نقلبه عليك وعليه رب السنه الجماعه على الخوارج لهذا الامر حينما جمعوا النصوص واولوها التاويل الذي لا يتعارض يبقى إذن كل هذه أمور يتبين لنا بها أخوان أننا حينما نقرأ عن الضلال من حيث هو الضلال والحق من حيث هو حق بينه الله على امثله المؤمنين والمرسلين اللي هو الحق أو بينه الله اللي هو الضلال بينه الله على امثله المشركين واليهود والنصارى فلنعلم أن قاعدة الباطل واحدة وأن قاعدة الحق واحده وبهذا يتسع تصورك عن الحق والباطل إذا ما أدخلت في الباطل أعمال وأقوال المشركين واليهود والنصارى وكيف عاب الله عليهم وأدخلت في أقوال الحق أقوال انبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحق ما تغير قاعده الحق واحدة وقاعده الباطل واحد يبقى لما أنت تقرأ هنا مثلا في قولهم قالت وقالت في المكتابي امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهاري وكفروا اخره لعلهم يرجعون الى اخره يبقى انت في قاعدة مخطط باظل هذا المخطط ممكن يحصل من المسلمين ولا يعني هذا انهم كفروا بهذا لكن قد يحصل في مسألة لا يكفرون بها لكن واحد ولهذا النبي صلى الله في هذا حينما قال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي محمد بري كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلهاً مع أنهم ما قالوا اجعل لنا هذا من جهة القول من جهة الفعل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد تقول عائشة التلميذة الذكيه الذكية العاقلة مقررة إلينا نقول الآن هذا يحذر ما صنعوا يبقى الحديث عن أهل الكتاب وعن المشركين وعن المعاندين من قوم نوح والقوم لوط وقوم, وقوم صالح هو الحديث النهاردة بالزر فطريقة الباطل واحدة لكن في باطل يعلو بك لتخرج من المله وفي باطل يبقي في المله لكن لا يبطيك على هذه النبي والصحابه انما الباطل واحد لكن الباطل درجات الباط درجات يبقى قواعد الحق واحد فلو رجع شيخك لو رجع إمامك عن قول إن كان رجوعه بدليل أنت معا الدليل كان رجوعه بدليل فنعم ولم يكن رجوعه لدليل خلاص لا توافقه وتمسك بالدليل لأنك لست لا متمسكا بشخص إنما أنت متمسك بدليل فلا يشوش علي رجوع قائله فضلا عن رجوع طالب من طلابه إذا كان قائل نفسه لا يعني عندي شيئا طالما أنه في رجوعه رجع عن الدليل راجع عن الدليل وترك الدليل هذه مسألة اعتنوا بها بارك الله فيكم وأصلوها عندكم أنه اتباعي لأي شيخ في قوله أو أي علم في قوله إنما اتباع بمحض الدليل نعم أنا كنت عاجز عن أنا تصور المسألة وأنا فهم المسألة فشيخي جزاه الله خيران يسر الله لو لي به المسألة واضح الأذلة وأوضح الشبهات ورد عليها والحقيقة أنا الفعلا بان لي الحق في المسألة بهذه الأذلة وكذا أصبح الآن الحق عندي مرتبط ليه مش الشيخ مرتبط ليه ولهذا أنا ممكن أجل الشيخ تنيه وقول له الشيخ أنت لما ذكرت الشبهات بقيت شبه يثيرونها أنت ما عليها فكيف رد عليه طب خلاص طيب يا شيخ انت استدلت بدليل كذا طيب لو كل دليل استدلت بهذا دليل مثلا مطلق قيده كذا نوله وتظل تراجع شيخك تراجع الى ان ينشرح صدرك وتطمئن للمسألة بعد ذلك راجع شيخك شيخك عن هذا لا عبرة برجوعي لا عبرة بيه برجوعي لان اكتباعي صار اتباع على الحق لكن الاسف الشديد،, للأسف الشديد ان احنا الان تواقع طلابنا النهاردة يعني الدعاء او من يدرسهم او من يعلمهم انما يأخذهم يمنة ويصرر يمين شمال عايز يخلوهم تكفريين يخلوهم خلوهم عايز يخلوهم بردين يخلوهم بردين عايز يخلوهم وطط يخلوهم خلوهم والناس كاسراء بالقصة لا انا انبغيش كده ما تضيعش وقت لو هذا اتباعك فيه ما دعش شيخك على العين والراث شيخك أهل العين وكل حاجة لكن اتباعك كل دليل بس انتبه انتبه أن تلقى على مسألة أنت مختنع بها وتقول والله ما شيخي على العين والراث لكن أنا مش معاه في مسألة طب مش معاه لي في كذا كذا طب نقشت الشيخ طب ما تورد مجايز اللي عندك ده حق يرجع ليه الشيخ أو باطل ويكون ذلك بيه على الباطل فزي ما واحد كنا في مكان ما فالمهم فيقول الم... يعني ان من الامور لا تكفر بها الحاكم السماح لبناء الكنائس ليه التي ذا اقرار الكفر اقرار الكفر ولا مخالفه للشرع بناء الكنائس في ضوء الاسلام لا يفشي صحيح طيب السلطان بال سمح بالبناء كفر لك هذا إقرار تبليه إقرار هذا الإقرار من أين تأخذه من أين تاخذه بالظاهر بالظاهر ولا تاخذه بالتصريح بالقول أنا أبني هذه الكنيسة لأن هؤلاء على دين الحق كما ابني المساجد لا فرق عندي بين المسجد والكنيسه هذا حاجه ما فيها خلاف دي لكن واحد خواف قالوا لازم زي ما كذا ماش واحد جبان واحد خواف واحد كذا واحد يظن انديه عشان ما نعملش فتنه واحد الى اخره يعني من هذه التبريرات التي قد تكون عند اي سلطان من السلاطين مثلا يعني خالص طيب قلت له لو كان الامر بالصوره صور لي الان حال هذا الرجل حينها بقى مش يسمح البنات نيفا لا دا يستهب جاسوس وجاسوس على النبي والصحابة ويرسل إلى أعدائهم بتحركاتهم حاطب النبي بلتاعة أظن هذا حاطب ما فعل ذلك إلا ردة ونفاق ما فيها كلام دي واحد النبي رايح فتح أعظم وكذا وده يخبر لا يمكن يكون هذا يرد علو لدين محمد ابدا اكيد يقينا واحنا نبعد ليه اما قال عمر اضرب عنق هذا المنافق انت عارف انت تعملي بقى يعني ود منضبط الفكر لا مش هقول عمر قال دعني اضرب عنق هذا المنافق لكن هل كان منافقا قال طيب بس ده كان من اهل بدر قلت له يعني من اهل بدر اهل بدر يسمح لهم بالكف اهل بدر يسمح لهم بالزنه اهل بدر لا يقام عليهم الحدود اذا ما حصلت مؤاخذه عليهم لازم تعرف ان حسن البث حسن يغفر يغفر الذنب بها لكن لا يمنع ذلك المؤاخذه ما النبي اقام الحد على مصطح ومن اهل بدر اللي تكلم في العائشه هو من اهل بدر فما يصل الطي بس هو حاطب لما يفعلها إلا مرة واحدة قلت لتاب أم بقى احنا نلبخ بقى كده يعني ما أعمل أشهر لمرة واحدة يبقى انت مش طالب علم فعلا خلاص يبقى معادش بقى مجال المناقش يبقى هذا نزل ضرك أسفل في حاجة اسمه وفي فرق بين مرة واحدة خمس مرات ايه مرة واحدة أصلا حاطب ما يفعلها وانت كنت عايز حاطب يفعلها عشر مرات عشان يبقى كافر حاطب أصلا ما عملاشه لمرة واحدة مرة واحدة يا صح يا غلط يا يصح لي في يا يا يا, يا إيه ما لا يصح لي في دليل ما نشل من راحله تا يبي م كم مرة عصر طيب بتدري إنه عصر رش بصره ما يجوز ليش عليه ولهذا إحنا بنقول لا يمكن يكون هذا الدليل يدل على باطل حق يعني حق يدل على باطل لكن استدلالك هو استدلال باطل ولهذا خلينا إحنا بنقول دائما نتربى على الأصول واللي تربى على الأصول وخالطت بشاشة النص الصحيح مع الفهم الصحيح قلبك فهذا مستحيل يعني لو جالك واحد من اهل الزيغ والضلال يجيب لك شبهات للصبح قل والله انا ما عندي رب عليه السعلم لان علم قاصر لكن على يقين انا كلامك هذا باطل كلامي باطل ازاي انت ما عندكش رب لان ما تقرره باطل يخالف, يخالف نصوصا مجمع عليه لكن انا ما عندي رد انا ما عندي علم تعال نروح للشيخ نروح للعالم نسال الراسخين يعني الان انا يمكن ان اقتنع بدليل انا عم يهوه او رجل ما يعني علمي على يمكن ان اقتنع بدليل يدل على جواز النذر او جواز الذبح او جواز الاستغاثة او جوار التوسن ده مستحيل ابدا لغير الله مستحيل لكن لو جاء واحدة تعالى تعالى اذا الامام احمد يروي حديث الضرير والقول هذا وقال بيوت على ده النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون على مر العصور والظهور يقرون بان بوجود القبر داخل المسجد ولا احد قال بان احنا ما نفعلش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى أب عمر نفسه يقرر يا أخي بالدنيا كله اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا وإنا نتوسل اليك بعم نبيك فسقنا ايه رايك حاجة تشوش وأنا ما عنديش دراي اقول له قال له والله شوف لا يمكن ما عندنا أبدا نصوص في الشريعة تجوز إنه نتوسل أو نستغيث أو نسأل أحدا دون الله تبارك وتعالى تبرد والله أنا ما عندي رد أنا ما أدري الحديث ضعيف الحديث صحيح الحديث لو تأويل معين أنا ما أدري لكن تعال اروح الشيخ أو نسأل اهل العلم الراسخين عن هذه الأحاديث وهذه الأمور لكن الأعرفوا إن لا يمكن يكون هذا الأمر حقا ولهذا احضروا فإن أصحاب الشبه إنما يتركون النصوص المحكمة ويتركون فهوم أهل العلم المتبعة ويأتون بها بعض الأثر إما من بطون كتب السيرة صحيحة أو ضعيفة أو بأفعال بعض الناس أو بأقوال بعض الناس ثم يجمعون من هذا المجلدات ويقدمونه روابني كثير في البداية والنهاية ذكر ابن الأسير في الكامل ذكر فلان ذكر كذا تثبير قول الله عز وجل كذا الصحابي الفلاني فعل التابعي الفلاني فعل العالم الفلان افتى كل هذا عرضه للاخذ والرد عرضه للأخذ والرد نعم قال تعالى ومن اهل الكتاب من إن تأمنوا بانتار يؤديه إليك اليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في هميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحق المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يسلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم يخبر تعالى عن آن الكتاب أن منهم طائفه امناء بحيث لو انتهوا على خناصير من النفوذ وهي المال الكثير يؤدي اليك ومنهم طائفه خونه يخونوك في أقل القليل ومع هذه الخيانه الشنيعه فانهم يتاولون بالاعذار في الباطله فيقولون ليس علينا في الاميين سبيل أي ليس علينا جناح إذا خلناهم واتبحنا اموالهم لأنهم لا حرمة لهم قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أن عليهم أشد الحرج فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليس كمن فعل ذلك جهلا وضلالا ثم قال تعالى بلى أي ليس الأمر كما قالوا فإنه من أوفى بعهده واتقى اي قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبه أي ومن كان بخلاف ذلك فلم يفي, فلم يفي بعهد بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى الله فإن الله ينقته وسيجازيه على ذلك أعظم النكال أي إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحقام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوسة فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أي قد حق عليهم صفة الله ووجب عليهم عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التذكية وهي التصهير بل يردون القيامة وهم متلوسون بالجرائم الجرائم بالذنوب العظائم. الله أكبر هذه من قواعد الحق أيضا التي يقررها كتاب ربنا سبحانه وتعالى يقوم يا اخوان عند معاني القرآن كاثن والله قواعد الحق والنجاة في الاعتقاد في العبادة في المعاملة في السلوك في المنهج في الدعوة كل شيء في القرآن أي شيء في القرآن والذي يقول انا ما أجد لحالي آية نقول إنما جهلت الآية أو جهلت حالك يا من تجاهل بحالك تماما أو جاهل بالآية إنما مستحيل مستحيل القرآن شاف كاف ولله الحمد والمن من جميع الأمراض شبهات وشهوات أو كاف في التربية على جميع الفضائل كيف وقد انزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء لكل شيء تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء في شيء يخرج لا ما في شيء يخرج يعني اتعلم ازاي موجود في القران اه ادعو ازاي موجود في القران اه طيب نعمل ايه في مواجهه اعدائنا كيف نجعل موجود في القران اه طيب عامل زكت ازاي موجود في القران اه طيب عامل عيال ازاي موجود في القران اه طب الله يبارك فيك بقى في مسألة خاصة ابن في الثانويه العامة والواد جاب خمسين في المية أعدل ولا معدلوش موجوده في القرآن آه كل حاجة في القرآن لكن إما على وجه الإجمالي وإما على وجه الايه وإما على وجه التفصيلي لكن القرآن فيه كل شيء لكن إذا طهرت قلوبنا طهرت قلوبنا أحسنت الاخذ من الكتاب فإذا اجتمع عندنا كما يقول علماء حسن الفهم وحسن القصد وطهارة القلب وجدت في القران مسالك الهلال والا فمن لم يجد فاولئك لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها انما طرق الحق لا موجود نحن فرغنا او تكلمنا من قليل عن قاعدة من قواعد الحق او حال الحق مع الباطل في الآية السابقة آمنوا بالذين آمنوا بوجه النهاري واكفروا اخره لعلهم نرجعون قلنا بأن الحق خرج بشجرته القلوب لا يتغير ولا يتأثر وأما أهل الباطل لا يزالون يكيدون لنا ويظهرون الصورة الحسنة من أجل السبعين وليس كذلك اي تعال هنا شوف الإنصاف قاعدة الحقب أن الإنصاف من حيث هو فلا بد أن يكون دأب المسلم ولو كان مع أعداء الإنصاف إنصاف فينبغي ان تنصف اي مخلوق من نفسك والا تهضم حقا قال به او عمل به اي احد ولو كان من اعدائك فالحق حق الباطل باطل وانصف فلا ينبغي ان تكتم حقا قاله عدوك لانه من عدوك ولا ان تشجع باطلا اقره حبيبك لانه حبيب ولهذا قلنا حينما مثلا يرد على أحد من اهل العلم مثلا يعني لا تقف عند مؤلف الكتاب او الغلاف كثيرا لكن افتح هذا رب في مسألة 2-3-4-5-10 هذا الرب بحق ولا بباطل طب انت قرأت وجدت حقا فعل اه بس الحق ده معناه انه شيخ البابة قد يفقد رصيدا لذا لابد ان ارد هذا الكتاب وامر بحرق بكل سبيل اعمل به أعمل ايه؟ إم اقول اه ده الضار ديت اه مش الضار ديت الحذر منها الشيخ الفلاني مش الفلاني مش يدي الضار مش رأي حاجة ما بقى مش يدي الضار اه يبقى في الضار اه فلان ده مش فلان ده اللي كان كذا وكذا خلاص كذا ده يحرق بقى ليه اصل الضار كذا او المؤلف والمصنف كذا طيب وإذا كان في الكتاب حق نعمل ايه فيه طيب اللي قال في الكتاب ده مش الدار والكتاب والشيء وفلان هذا اللي قال في الكتاب هذا احد المستشرقين اللي قال في الكتاب هذا بوش وضع هذا الكتاب وقال الرد على الإسلام في الاعتقاد وفي العمل وهذا وفي واحد اثنين ثلاثة يوجد في القرآن كذا يوجد في السنة كذا يوجد في كذا كذا وهذا كلام باطل وهذا كلام باطل هذا يدل على تحريف القرآن هذا يدل على إن السنة كذا إلى اخره لا إذا ما تعرض مقالات أصحابها عرضا دقيقا بلا تحامل الخاص قبل ما ترضى على الخاص اولا هات اعتقادة أو هات باطله التي تريد أن ترضى عليه من أصول كتبه لا من نقل طلابه من أصول كتبه من أصول كلامه هات ما سبق وما لحق اجمع كلامه في المساله كل هذا اجمعه وكن منصفا في جمع كلام خصمك كن منصفا اجمع كلام خصمك بالضبط حرره تماما لا تأخذه من قول طلابه ولا من كلام مقطوع ومبتور ولا تأخذه من موضع فقد يقول الانسان في موضع قولا قد بين خلاف مثلا في موضع أخرى فلا تنتهز بأمت الفرصة ولكن لا تصور وحبر واجمع كلام خصمك وبعدين بعد ذلك رد عليه من حيث هو وهذه طريقه القران جمع اقوال الخصم جمع اقوال الاعداء جمع اقوال المشركين واليهود والنصارى قال ابي في ثم كان الرد عليه لانك لو لم تنصف وتجمع كلام الخصم وتتصور تصورا صحيحا وترد حياتي خصمي كان يقول لا انت مفترى علي بل حملت كلامي ما انحمل لأنني قلت في كذا وكذا لأنك نقلت من شريط وهذا كتابي المقرر في الكتاب كلامي هذا مقرر في الكتاب يبقى صارت الغلب له لكن حينما تحضر كلامه وهو يريد بقى ان هو يتخلص ويقول والله ما قلتش في العبارة ديت وما ينبغيش تجيب للعبارة العباره ديت دي عباره مش انا ايه رأيك في العبارة الثانية ديت تبيرك في التركه ديت في هذه تبيرك في النقل الصوتي هذا التبع الراس بكذا خلاص فقط لهذا انس اجعل لك مناقشا ومناقشا دقيقا ولهذا اهل السنه يجمعون كلام اهل الباطل ويردون ثم يفترضون لوازم اخرى تتعلق بكلام اهل الباطل فيردونها مش بس الرد على الاقوال الموجوده ده الاقوال الموجوده ولوازم هذه الاقوال يمكن يمكن أنت أن تستدل بكذا يمكن أنت أن تقول كذا طب تقول كذا تبهاب كذا فالإنصاف عزيز حتى مع الخص الإنصاف وإنصاف ينبغي أن تنصف لأنك ينبغي أن تعلم أنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى المسألة مش انك ترد على فلان تريد العلو والدنياوي ولا ترد على كتاب فلان تريد الشهرة طب وإذا وقفت بإيناد ربك ماذا تصنع لا بد ان يكون عندك ديانه ديانه وان والله من واجه الباب بغير حق عوقب بضد قصده فصارت اهانته في ذلك لا بد ان تنصف اخ لا بد ان تنصف فالحق يقبله لانه حق والباطل رد لانه باطل بغض النظر عن الشخص، ولهذا طاره ترد شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا ولكن الحق حب لينا عات الله عنك لما انت له حتى تبينك الذين صدقوا وتعلم الكاذبي ما كان للنبي من يقول أنه أسرح حتى يدخن في الأرض يدل على ذلك هنا قوله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنصار يؤده إليك ومنهم من, ومن من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه القائمة من أهل الكتاب نسمع عملي فكريس مجتمتش وسناء عليه في هذه المعاملة خلاص فانصاف حيث هم على ذلك ما يقولش لا ده أنتوا كده عشان كده خلاص هم فيهم الناس كده فإن وإحنا عندنا ناس ممطلة من اهل الكتاب من أنت مانو في القنطار ودي إليك ومنا أصلا برضه من المسلمين من إن تأمنه بدينار لا يوديه إليك واحد يقول شيخ خلي بالك لحسن في كلام دلوقتي الزمن ده طالع لحسن إيه تقع فيه ألا هو قاعدة الموازنات دلوقتي تقول معنا ذاتي حسن نشجع بقاعدة الموازنات اللي هي إيه كل واحد نقول حقه إيه وبطله إيه حقه إيه وبطله إيه زي ما انتعلمتين دلوقتي في الإنصف وزي من القرآن بيقول كده ويقولوا من أهل الكتاب من إن ثمنوا بخنصار يؤدي إليك ومن من إن ثمنوا بزينار لا يؤدي إليك إلا ما تنتعليه قائم فإحنا قلنا الآن نقبل الحق من أي قائل من بي ولا, ولا رد البطر على أي قائل اللي ويبقى ليس بغضون لأهل الكتاب يقتضي كثم ما عندهم من الحق يقولوا آه دول عندهم كذا ودول عندهم كذا طيب هنا أهل العلم من يقول لا قاعد الموازنات هذه ما تصلح مع اهل البدع واهل الباطل قاتل الموازنات هذه ما تصلح قد يكون صاحب البدعه على صلاح شرعي على استقامه عبوديه هو منحرف اه لكن ده الراجل من قوام الليل هو منحرف اه لكن ده الراجل من كذب طيب احنا الان بنقرر قاعد في المنهجات دي نقول الناس أمام هذا مثل هذه النصوص هنا ومثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراتكم من قراتهم الناس أمام هذا طرق ومساك فمنهم من يتخذ من هذه القاعدة مبررا وتسويغا لامرار باطل صاشبي الباطل بدعوه اهو درجة معاملية حلو اهو درجة بيقوم الليه اهو درجة بيقرار تغمين ناك انت يلا بترد عليه مستحيل هذا الرجل يقول على الباطل وهو يفعلها وكون الله مدح هنا اذا يقبل دين اهل الكتاب اذا لا يخطئ اهل الكتاب اذا يقبل دين الخوارج ولا يخطئ دين الخوارج لان مدح ده مقتضى المدح طب المدح التمرير ان امرر كل شيء من هذا الباب طيب وانه يلزم من ذلك عند الرد على اي احد من اهل الباطل ان اذكر محاسنه اولا ثم اتناول الرد عليه ثانيا لأن دي الله قرئ الكتاب وبدا بهذا ثم سن بهذا وعاد بعد ذلك على اهل الكتاب المستقر فهذا فيه انني اذا اردت ان ارد على احد من اهل الباطل او كذا ان اذكر اولا محاسنه هتلاكتهم ثم بعد ذلك اذكر معايده وارد عليه هذا مثلك مثلك آخر قال لا أي واحد عنده باطل فلا تذكر شيئا من محاسده وعليك أن ترد طريقته ومنهجه فلا نقبل منه شيئا مش وافق الخوارج هنا مش وافق الموجئ هنا خلاص هذا لا يقبل منه أي قول ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة ما عندهم هذه الموازنات. واحد وقع في باطل بخص كل منهجه يرد مثلك والمسلك الحق مسلك الوسط وما الوسط يعني نص ونص لا الوسط الخيار الوسط العدل ألا وهو أما أهل الباطل الذين عرفوا بباطلهم وأصلوا له ووقعوا فيه وبين لهم واصروا ودعوا وناظروا ولم يلتفتوا إلى كلام كلام أهل الحق فهؤلاء ما في موازنات معهم أي موازنات فإن قيل إنما قال الله هنا ومن آية الكتاب من انت اعملوا بقنطار ومن آية الكتاب من انت بدينار نقول هذا من باب إلزام الخصم ومن باب ذكر الحسنة التي تتعلق بالمعاملة لا بالاعتقاد ولا بالزيانة حتى يكون الرد عليه من هذا الباب مثلما يذكر الله عن المشركين إيمانهم بالربوبية لإلزامهم بالألهية، ومثلما يذكر الله النبي عن الخوارج ونفكم يقرؤون ويصومون ويتلون، لكن على غير قائلة الحق فلا ينفعهم هذا بل يكون وبالا عليهم، فان يذكر عند أهل الباطل حسنة. من اجل الاستدلال على الرد عليه من أجل الاستدلال بهذا على باطلهم الحرفي هنا والا فالاصل واحد كان ينبغي ان يكون عليه فهذا لا إشكال إنما ليس ليس ان يكون المراد المدح الايه المطلق لا لا يوجد مدح مطلق هذا ولا يوجد المدح بالموازنه بدون ان تستغل هذا المثل يعني انت مثلا اه رجل طول انا والله رجل على ما لاجل انا لازمت المشيخ الفلانيين انا تربيت المشايخ انا مش عارف على كذا تعال انت تربيت فعلا فلان على المشيخ لكن انت خلفت مشيخك يا كياب خلفت مشيخك مش في مسائل فرعيه في التأصيل نفسه في التأصيل في طريقه الاستدلاع فمنهج الموازنات ما يصلح مع اهل الباطل ابدا أهل باطل قرروا لباطلين ما يصح معهم من الموازنات ولهذا فآهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل ما ذكروا في الجرح أبدا ثناء على المردود ففلان كذا فلان وضاع فلان سيء الحفظ فلان كذا هل تجد أبدا كلام إلا في حال واحده إذا ورد تعديله من الائمه يوم يذكر التعديل والتجريح فإذا تعارض التعديل والتجريح عندنا فهو باللغة التعديل والتجريح فيوما نقدم نقدم الجرش إن كان مفسراً وإلا فالأفضل عندنا العدالة فتعديل من أئمة وتجريح مش عرض مثالك خاصة به هذا كان أميناً هو مردود الحج لكنه وكان امينا وكان يحسن التعامل مع زوجتي وقد رب ابناءه تربيه حسنة وكان يصلي الفجر كذا كذا وكما حصلش الكلام ده افتح كتب الجرح كلها مش هتلاقي الكلام ده خالص اللي احنا بنقوله النهارده بقى لما تيجي ترد على احد ممن ينتسب الى العلم وقد الحرف مثلا تقول يقول لك لا تعالى ده انت فين ده هذا الرجل هو اللي اسس مسجد التوحيد في المحله وفين انت يا كان هذا الرجل بيجيب الشيخ الفنانين وإعلانين اترك هذا الكلام هذا لا دخل له هذا لا دخل له إذا كان على باطل هذا لا دخل له فلا يعمل بهذه القاعدة اصلا مع أهل الباطل واهل البدع الذين يوصلون للبدع والباطل ابدا ما يعمل بهذه القاعدة لكن إذا كان الرجل معروفا بالسنة والدعوه إليها زي شيخ الإسلام زي الإمام أحمد زي الشافعي زي هؤلاء الائمه ثم وقعوا في مسائل أخطأوا فيها أخطأوا فيها لا بتأصيل ولكنهم جنبهم الصواب إما لخفاء حديث إما لثبوت حديث عندهم وهو لم يثبت إما ل خطأ في الفهم ظنه مطلقا مقيد وهكذا فهؤلاء لا يتابعون على ما قالوه من خطأ ولكن لا يمنع ذلك من قبول أقوالهم ومن وصفهم بأنهم من أهل السنة والجماعة وإلا فمن ذا الذي يعصم من المؤاخذة ابن خزيمة ولا ابن تيمية ولا احمد ولا الصديق ولا علي رضي الله عن الجميع لا أحد فلو كان كما قال ابن جرير لو كان كل إمام سيطرق لخطأ وقع في فما بقي أحد ولا سلم لنا أحد إذن قاعدة الموازنة نحن بين مميعين يهونون من شأن اهل البدع بذكر بعض المحاسن وبين ايضا متشددين في الرد على من عرف بالسنة وبتقريرها وبالرد على المبتدعه لكنه وقع في خطا لم يؤصل له فمن الذي يسلم من الخطا لا احد وبالتالي لو قلنا بأن بأننا لا نقبل دعوه فلان إلا إذا كان سالما من الأخطاء فقد اشترطنا العصمة في العلماء وحتى يقضي العالم يجب يكون معصوما ولا قائل بهذا القول أبدا فكل يوقض من ويراد كل يوقض من قوله ويراد في من الصحابة من وثوث كما جاء عند الإمام أحمد من وثوث يوم المات النبي في من الصحابة من شك يوم الحديبية أمور قد لكن تدفع الصحابة قاتلوا فإذا هذا باب لابد أن يكون فإذا قوله تبارك تعالى ابن من انسى مانو بخنطار من يؤديه إليك ومنهم من انسى مانو لا يؤذي إليك إلا ما دمت عليه القائدة في قاعدة الإنصار في التعامل آه. نعم لو واحد الآن تاجر نصراني هذا الرجل عرف بصدقه فعلا عرف بصدقه في تجاراته وتحريه في هذا وكذا ولو قال انا نشتري من فلان هذا النصراني يجوز ولا بغير يقول هذا كاذب هذا قول المسيح ابن الله طيب والذين كان يعاملون النبي كان يقولون المسيح إيه؟ عبد الله ورسوله ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله هكذا كانوا يقولوا وعامل النبي وأعطى بل النبي أمين بعضهم على أخطر الأمور فمن الذي كان عين النبي يوم الهجرة ها؟ ومن الذي كان عين النبي يوم الفتح يبا المسألة مش تؤخذ بهذا إن كان أمينا في أمر لا يتعلق بدين ولا بكذا ما قلوش أنت أمين خذ بقى كتب له المصحف خطك حلق وكذا هذه قواعد يا إخوان قواعد حق تبقى قواعد حق تبقى ومن أهل الكتاب من انتمنوا بطنظار يؤدي إليك ومن من انتمنوا بالنار لا يؤدي إليك إلا ما دمت علي قائمة هذه قائدة حق أننا نقر بمن جاء بالحق ومن قال الحق ومن عمل بالحق ولو كان من أعدائنا ولو كان من خصومنا نعم أيضا من باطل هؤلاء اهل الكتاب أنهم استباحوا أموال العرب سواء كانوا مسلمين أو غير ذلك بلا نص فقال ليس علينا في الأميين سبيل ما فيش حرج خذ من أموال دولة من تعاود خذوا طيب من الذي قال لكم هذا من الذي أباحب بماء أموال العرب وحصن أموال النصارى واليهود هو أموالهم حلال خذوه ليس علينا في الأميين سبيل هذا باطل ما وجهه بطلانه ما وجهه بطلانه يا أخواني لأنها استباحة بلا دليل أليس كذلك؟ ومن وقع في استباحة العرض عرض المسلم بلا دليل شابه ولا لا ومن وقع في استباحة أموال معصومة بلا دليل شابه أم لا مشابه؟ المرضى يجيب كفت ياخد السفينج بتاع الايه مثلا انتوا ايه النهارده بيوقف عداد الكهرباء النهارده بيوقف في عداد الميه النهارده اللي بيسرق من الخزنه ليه معلكش سبيل في مال الدوله يا راجل ده مال دوله, دمال دولة. قال الله ان مال الدوله مستباح هكذا قال هات في دليل ده مال دوله يعني كان عايز يقول انت ناس القاعده انت ناس الايه انت ناس الحديث اللي بيقول دمال مال دوله يعني مش عايز التنقش يعني, يعني اما بيجي تود التنقشه يقول لك ده مال دولة يعني كأنه المثال هي يعني ده النبي محمد يا أخي ده دي من الإسلام شو تبقى عن المسلمات ديك برضه كنت ده مال دولة ده مال دولة ده مال دولة, دمال دولة, دمال دولة <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> الله يا أخي والله يا أخي إحنا الزمن معلش يا أخي سامحوني يعني واحد من قلولك إيه يعني إحنا التفسير نعد المسائل دي ايه. او يعني احنا هنقعد بقى نفصص تلاتين سنه بقى على الامر معلش يا اخوان معلش اصبروا عليا والله اصبروا عليا لان دي حاجات احنا عايشينها حاجات احنا شايفينها حاجات دي قواعد حق عند هؤلاء والله قواعد حق لا تقبل مخالفه ده مال دوله ليس علينا في الامين السبيل ده مال دوله ده فر المشايخ ده من دعاه السنه بس شيخنا قولي دي سعيش يفتيري أهل ليه؟ تم تفتيري ليه؟ رجل من خالف شيخك تم تفتيري عليه ليه؟ لا لا مش ليه لا فلما ده ما ما يعرفش ده بيسوي ده كذا ده كذا يعني خلاص جاء نص يعني ليس علينا فيه سبيل ليس علينا فيه سبيل مع أنك امتقدته متناً قد تنتقده لأنه رد على شيخك طيب ما لقعت الحق يا إما الرد على أهل العلم بحق أو باطل ده أمر باطل يبقى أنت وقعت فيه لأنك أنت بترد برضه هو من أهل العلم فليس شيخك بأولى منه يا إما تقصد أنه رد على شيخك بالباطل لهذا انت فلا ينبغي أن ترد علي أنت بالباطل يا ابن أنت مزنو من كل نشي يعني ايه ما الدولة طيب بقى يعني ايه ما الدولة يعني الكهربة اللي بتاخدها دي فعش فدوس ده ما الدولة طيب فيه نص يقولوا انه ما الدولة عادي عبدي تم الغنائم اللي كان بيحوزها المسلمون ما الدولة وما انت كذلك كذلك والنبي قال لك لك جزء فيه للراجل كذا وللفارس كذا لكنك لو أخذت منه بغير إذن الإمام كنت سارق مع أنه لك حق, حق فيه لك حق فيه لك سهم ما خدتش تحت الحساب ليه لا يجوز فيش حالي سمتعت الحساب ولقد جاءت شملة شملة حرق بها رجل كان من قريب مع النبي يقاتل ولكنه راه النبي صلى الله عليه وسلم وتستعر شملته عليه نارا هذا الثقل الواسع هذا هذا الجهل الذي صار عند شباب المسلمين فاطارات ولا يزال موجود تنبغي أن يضبط بالنص ليس علينا في المسجد لا, لا تبدو الأهل الكتاب تبدو الأهل الكتاب صح لكن عاد الله عليهم مسلكا ولا لانه مسلك باطل ولا لانه من اهل الكتاب لانه مسلك باطل فلو فعلته انت لاستحققت فالعبره ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى قبل ما تقدم على مال لابد ان تاخذه بنص او على نفس فاحذروا من ذلك لابد ان مريقها بنصر اوعى تقول ليس علينا في اليهود هو السبيل ليس علينا في النصارى سبيل وبالتالي اذا كانت نفسو معصومه عندك بينك وبين معاه بموجب بموجب نصوص القرآن والسنة في أن هؤلاء كفر في أن هؤلاء اعداء لنا في هؤلاء لن يرضوا عنا ابدا حتى نتبع ملتهم لا انما دي حالة خاصة صار لهم عادل ميتاق أهل ذمة يدفعون جزية مثلا أي مصوغ من هذه المصوغات التي صار ولهذا أموال ولهذا علمائنا رحمه الله تعالى أما يجي يعبر يا إخوان ما يعبروش يقولك مال المسلم ونفس المسلم إنما يقولك إيه المال المعصوم والنفس المعصومة لأنه إيه لأن النفس تعصم إما بدين واما بعهد نتعلم يا اخوان الكلام المال يعصم يا اما بالدين يا بعهد في سبب ولو لم يكن دينا والنفس تعصم كذلك مش العاصم للنفس والمال الدين به العاصم للدين والعاصم للنفس العهد من قتل معاهدا فقد أرضى الله ورسوله فقد استجاب الله ورسوله ده من لا رحى إحدى الجانب ده, ده خارج عن النص ولهذا الذي يضبط النفس والمال النص أخذت مال لابد أن يكون بالنص أرقت دمًا لابد أن يكون بالإيه بالنص إنما العباءات الوسعة مش عزين نعيش يا إخوان مش عزين عزين عباءات الوسعة ده مال دولة ده فلان دع اللي يلد سبك منه لا يا اخواني الانصاف والعدل والقسط والنص رذبت على خصم لا يحملك بغضك له ولبدعته اللي تنصف في نقل كلامه استحفتها وانت تتربى شيخ الاسلام طالح كلام العلماء وانت تتربى صحيح تتربى فعلا على الانصاف ضبط قول الخصم ولو كان جهميا أو معتزليا أو اشعريا أو كذا ضبط نص كلامه يستقيم الرد ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هم ماذا قال وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا به قالوها هذا حصر للقول فجاء الرد أما أنكم وجدتم عليها آباءكم فنعم وهذا يخد بالمفهوم فإن الرد بين الله فيه امرا واحدا. قل إن الله لا يأمر بالبحشاء أنا باطل الله لا يأمر بالبحشاء ولم يرد الله سبحانه وتعالى وجدنا عليها آبانا فبالمفهومين لأنها حق فعلا وجدتم عليها آباءكم لكن الله ما أمركم بها قل ان الله لا يأمر بالبحشاء أتقلون علي ما لا تعلمون هذه قواعد ثمينة غالية الثمن يلمح لها كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكما قلت إنه فعلا للانتفاع الحق بالقرآن يوم أن تتصور أن دلالة القرآن أو أن دلالة القرآن وهداية القرآن هداية عامة تستغرق الناس في جميع العصور على جميع الأحوال فإن أحسنت ترقى بابه الهداية في القرآن أحسنت الاستفاد وإلا لا اللي بيعبد بدأ وحسين ده مش مشترك لأن المشتركين خلاص ده اللي بيتمسح بالشجرة بيك مش مشرك لان الاصنام خلص ما عادش عندنا اصنام ولا اوثان انتهى لا ده اليهود والنصارى ده لا لان اتبعونا سنن من كان قبلهم حدوى القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع <تصفيق> نعم سيدنا نكتفي بهذا القدر